أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا إلا الله إنني لكم منهن ذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتيعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويعطي كل فضل فضله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 ألا حين يستوشون ثيابهم يعلم ما يسرعون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كلٌ في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وَكَانَ عرشه على الماء ليبلّ لكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعلناها منه إنه لا يؤس كفور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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أُجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أم يقولون أفتراه؟ قل فأتوا بعشر سورٍ مثله مفترياتٍ ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.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 إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا إِلَّا قَوْمًا عَادِيًا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ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 وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون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 ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نَسْخَرُ منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم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 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَااءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وَمَا وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا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 ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن فَقَدْ فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِينَ صَالِحَةً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزِّ يَوْمِ إِذْ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ فَيَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَطْني شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال, وقال هذا يوم عصيب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 فأسرِب أهلك بقطعٍ من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إنما عيدهم الصبح أليس الصبح بقريب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَفِلَهَا وَأَمْتَرْنَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ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 وما أريد أن أُخَالِفَكُمْ إلى ما أنهكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب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 إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْقُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم غَيْرَ نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك مِنْهُ مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير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 ما لا تنصرون، وأقيم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين، وص بل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةٌ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنْ نجهنم لأم لأ نجهنم من الجنة والناس أجمعين وكل أن قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فأدك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى, وذكرى للمؤمنين